وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَضِبُوا عَلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قل اتخذتم عند الله عهدا يُخْلِفَ يخلف الله أَمْ أم تقولون على الله ما لا تعلمون مَنْ من كسب سيئة بِهِ به خطيئاته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالثم والعدوان وإياتكم أسرت فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 يَكُنْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعمة الله على الكافرين فيسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً بغينا ينزن الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه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 وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاحِ رَبِّي وَبِرَحْمَتِهِ فَمَن يَعْصِ رَبَّهُ فَقَدْ ضَلَّ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 بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبيريل و micail فإن الله عدو الكافرين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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ منا نونسها سهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض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 بلاء نسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست نصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يأتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزئ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا لآيات لقوم يوكنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا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 إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأبناء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهرا وعهدنا إلى أنطهرا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منا وارزقه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القوائدة من البيت وإسمايل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء هذ حضر يعقوب الموت إن قال لبنيه إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباك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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودن ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن ظلم ممن كتم شهادة عنده من الله